ذهب إلى مكة للعمل وقدر الله تعالى أن عقد مع أهل مكة صلح الحديبية، وكان من شروط أو مقتضيات صلح الحديبية وجودع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كريشان عشر سنوات لا قتال بين النبي ولا وبين النبي وكريشان لمدة عشر سنوات، وكان من الشروط أيضا أن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فله ذلك العقد بين من بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين من وجه وبين قريش من وجه فمن أراد أن ينضم إلى حلف المسلمين فله أن يفعل ومن أراد أن ينضم إلى حلف آل مكة فليفعل عند ذلك أنضمت قبيلة اسمها خزاعة إلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت خزاعة وقالت نحن مع محمد صلى الله عليه وسلم وهنا ظهرت قبيلة ثانية وهي قبيلة بني بكر قبيلة بكر أعلنت أنها في حلف قريش ودخلت معها وهذا كان موجودا في العقد من أراد أن يدخل هنا فليدخل ومن أراد أن يدخل هنا فليدخل ماذا بعد ذلك عاماني مرت السنة السابعة والسنه الثامنه السنة السادسة كاملة والسابعة وفي السنة الثامنة حدث قتال بين بكر وبين خزاعة بين من ليس بين المسلمين وأهل مكة بين بكر الذين دخلوا في حلف قريش وبين خزاعة الذين دخلوا في حلف المسلمين قتال بين جماعتين ولكن قريشا ذهبت وساعدت بكر قريش ذهبت وساعدت برجالها وساعدت بماله وهذا ممنوع هذا ممنوع بمقتضى العقد لو أن لو لو أن بكر قاتلت خزاعه وخزاعه قاتلت بكرا لا باس لان العقد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هو أن لا يكون بينهم قتال أما أن تخرج قريش فتقاتل خزاعة خزاعة في حلف النبي والعقد بيننا الا تقاتلونا ولا تقاتلوا من دخل في حلفنا فينا فذهب الخزاعيون يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه أن قريشا قد أخلفت موعدها أخلفت وعدها وأنها قد جاءتنا وقاتلت مع بكر عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سأصرفون ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب رجاله ويرتب جيشه خافت قريش مما فعلت فأرسلت أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكلمه فجاء ابو سفيان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يقول نحن نقدنا العهد أو نحن ساعدنا بكرا على خزاعه بل جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم جئت العهد وأثبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل حدث شيء يسبب نقض العهد لكي نثبته قال لا لم يحدث شيء ولكن انا جئت للتأكيد قال العهد على ما هو عليه نحن كما نحن ما دونتم ملتزمين نحن ملتزمون والأمر على ما هو عليه فإنه حاول أبو سفيان أن يتقاجب من النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته لكي تكلمه ابنته هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة ومحبية ومحبية بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته تكلمه وذهب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه ولكنهم لم يساعدوه بشيء فرجع أبو سفيان مرة ثانية وهو لا يدري ماذا يكون ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وبدأ التحرك به وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل في مكة وكانت خطته أن لا يقاتل في مكة ولهذا أراد أن يذهب مستطرا حتى يفاجأ أهل مكة بالدخول فجأة وعند ذلك لا يستطيعون القتال فيتم فتح مكة بلا قتال هذه كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ودع الله قال اللهم عمي عنا عيونهم أعني عيونهم عنا لا أريدهم أن يعرفوا بقدومنا أريدهم أن لا يرون حتى نصل إليهم أثناء هذا حدث أن حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شاهد بدر من كبار الصحابة كان له أهل في مكة حاطب له أقارب له زوجة له أولاد في مكة فينا وليس حاطب من أهل مكة اصلا بل هو كان نازلا بمكة وتزوج هناك وله أهل هناك فلما جاءت الهجرة هاجر ولم يستطع أن يأخذ أهله وهو ليس مكيا اصلا فخاف على أهله فقال أرسلوا إلى أهل مكة أقول لهم إن الجيش قادم إليه فيكون لي عليهم فضله أنا أخبرتكم فيحفظ بذلك زوجي وأولادي هذه كانت خطته. فكتب كتابا وأرسله مع كانت مسافرة من المدينة إلى مكة فجاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة فارسل علي بن ابي طالب وزبير بن العوام والمقداد بن عوام قال اذهبا إلى نخلة اسم مكانه ستجدان بها ضعينا، ستجدان مرأة مسافرة طيب معها كتاب اتوني به فذهب, فذهب الثلاثة فوجدوا المرأة كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها عن الكتاب قالت ليس معي شيء فلما خوفوها أخرجت الكتاب من بين شعرها هي تخفيه في داخل شعرها لكي لا يراه أحد أخرجت الكتاب فرجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما هذا يا حاطب ما هذا الذي فعلت فانه فبين حاطب رضي الله عنه انه ما فعل هذا رده عن الدين وما فعل هذا كفرا بعد الاسلام ولكنه اراد ان يكون له فضل عليهم وهو يعلم هكذا قال هو يعلم ان الله ينصر نبيه بلا شك فهذا يكون شيء لي عندهم يحفظون به اولادي وزوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدق في هذا الكلام هو صادق ولكنه مصدق يعني هو صادق نعم لم يرتد عن الدين ولم يبدل إيمانه نعم هو صادق في هذا وهو أراد أن يحفظ أولاده بهذا نعم هو صادق في هذا فإنه ولكن ليس معنى ذلك أنه على الحق هو مصدق ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى مكة حتى قدر الله تعالى له فتحها بلا قتال. إلا ما حدث من شيء قليل في جهة من الجهات مع أكرمة ابن نابجة رضي الله عنه وكان مشركا في ذلك الوقت جمع بعض الرجال وحاول القتال ولكنه لم يستطع وكان أمامه في هذه المعركة الخفيفة أو خالد بن الوليد رضي الله عنه وإذا عدنا إلى الخلف سنوات ستة سنوات إلى الخلف كانت غزوة أحد وكان عكرمة بن جهل على جهة الميصرة وخالد بن الوليد على جهة الميمنة في جيش مكة وهؤلاء يقاتلون من جهة وهؤلاء يقاتلون المسلمين من جهة وكان خالد وعكرمة صديقين في هذا الوقت وانت الأيام وإذا بخالد يهديه الله تعالى للاسلام وهو الذي يقف أمام عكرمة في فتح مكة ننظر إلى ما كتبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الغزوة المباركة غزوة الفتح الأعظم إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه وأزال موانعه إذا أراد الله تعالى شيئا فإن الله يعد الأسباب المناسبة ويزيل الموانع التي تمنعه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا تذل العرب حتى تذل كريش النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن العرب لم تطيع له حتى تطيع قريش أولا كريش هم رأس العرب وهم أقوياء العرب وهم أصحاب البيت هم الذين يقومون على بيت الله الحرام فإذا أطاعت قريش أطاعت العرب من بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك أنه لا تذل العرب حتى تذل قريش، ولا تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة يعني البلاد لا تطيعه صلى الله عليه وسلم حتى تطيعه مكة اولا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف لفتحها يتشوف يعني يتطلع ينظر ولكن كان يمنعه من ذلك العهود التي أعطاها كليشا في الحديبية وهو سيد من وفى، كان يمنعه من ذلك أنه عاهدهم وأنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم العهد والنبي لا ينقض عهده هو سيد والموفين بالعهد صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه إذا أراد الله شيئا فإذن الله ييسر الأسباب التي تؤدي إليه فقد علمت أن قبيلة خزاعة دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قبيلة بني بكر دخلت في عهد كريشي كنا هذا في في في في كلامنا عن الحديدية وكان بين خزاعة وبين بني بكل دماء في الجاهلية. كما نتMARوا بظهور الإسلام، كانت هناك دماء من قبل في الجاهلية. بعض هؤلاء قتل من هؤلاء، و هؤلاء قتلوا من هؤلاء، وبينهما دماء في الجاهلية. لما جاء الإسلام، هدأت هذه الخلافات قليلا. كمنت يعني استطرت نارها بظهور الإسلام هذه نار مستطرة بسبب وجود الإسلام ولكن الأمر لم يكن منتهيا فلما حصلت الهدنة لما توقف القتال وقف رجل من بني بثل يتغنى بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم على مسمع من رجل خزاعي طيب الآن يوجد عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فدخلت خزاعة مع النبي ودخلت بني بكر مع النبي وتوقف القتال بين القبيلتين بين خزاعة وبني بكر حتى جاء رجل من بني بكر يوما من الأيام ووقف يقول شعرا يصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمام رجل من خزاعة على مسمع من رجل خزاعي. فقام الخزاعي وضرب وضرب هذا الرجل من بني بكر فحرك ذلك كامن الأحقاد فبدأ الحقد والحسد الذي في القلب بدأ يتحرك حرك ذلك كامن الأحقاد الذي كان كامن يعني مستتر حرك الحقد الحسد الذي كان مستترا في القلب بدأ يتحرك وتذكر بنو بكر ثارهم الثار يشبه القصاص في الشريعه ولكن الثار انهم قتلوا منا خمسا نقتل منهم خمسا هم القاتلون أو غير القاتلين ليس بمشكله هذا يسمى ثاره ساخذ حقي هم قتلوا منا خمسا سنقتل عشر سنقتل عشرين هذا يسمى عندهم ثاره فبدأت بنو بكر تفكر في الثار العظيمة هي النية قوية لحرب خصومهم واستعانوا بأوليائهم من قريش. هم اشتدوا وبدأوا يستعينون بأصدقائهم وأوليائهم من قريش، فأعانوهم سرا بالعدة والرجال بدأوا يساعدونهم ولكن في السر بالعدة يعني بعدد الناس وبالرجال ثم توجهوا إلى خزاعة وهم آمنون طيب هذه بكر فعلت هذا سجر واجتهدت وطلبت المساعدة من قريش سجر فأعانوهم برجال وأعانوهم بمال وسلاح ومثل هذا ثم ذهبت بنو بكر فجأة على خزاعة وكانت خزاعة آمنة وخزاعة مطمئنة أن بكرا لا تقاتلها فهجموا فجأة على خزاعة فقتلوا منهم ما يلب على العشرين يجب يعني يزيد قتلوا منهم ما يزيد على عشرين رجلا ولما رأى ذلك حلفاء السيد الأمين لما رأى هذا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم هم حلفاءه لأنهم عقدوا عقدا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا ذلك أرسلوا وفدا منهم بجأسة عامو بن سالم الخزاعي جاء وفد جماعة رئيسهم من عمرو بن سالم الخزاعي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل بهم بني بكر وكريش فلما حلوا بين يديه وأخبروه بالخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا إلا عنكم مما أمنع نفسي منه أنا سأساعدكم كما أساعد نفسي وسأمنعكم من, من أن يقاتلكم هؤلاء كما أدافع عن نفسي وهذا هو مقتضى العقد يعني هذا كريش تعلم هذا ولذلك كريش ساعدت سرًا لم تساعد علانية هم يعلمون أن هذا مخالف للعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ساعدوهم سرًا أما كريش فإنهم لما رأوا أن ما عملوه نقض للعهود رأوا أن ما عملوه نقض للعهود التي أخذت عليهم ندموا على ما فعلوا لما علم كريش أنه خان العهد بهذا الفعل ندموا وأرادوا مداوات هذا الجرح أرادوا أن يعالجوا هذه هذه المشكلة هذا الجرح فأرسلوا قائدهم أبي سفيان بن حرب إلى المدينة ليشد العقد أرسلوه لكي يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وليؤكد العقد ويزيد في المدة فراكب راحلته وهو يظن أنه لم يسبقه أحد هو راكب جمله وهو يظن أن النبي لم يعلم ويظن أن عمر بن سالم لم يذهب إليه ولا يدري ماذا حدث هو يظن أنه سبق إلى النبي قبل غيره هكذا فكر وهو يظن أنه لم يسبق أحده حتى إذا جاء المدينة نزل على أم المؤمنين أم حبيبة بنته ذهب إلى أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان وقد أراد أن يجلس على فراش رسول الله فتوته عنه هنا حدث حادث يعني غريب دخل أبو سفيان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت من؟ بيت بنته فإن أم حبيبه سجادة فراشا على الأرض لا يوجد غيره فذهب أبو سفيان ليجلس قال انتظري وأخذت الفراش وقال تجلس على الأرض قال ما هذا الذي فعلت يعني أين الأدب أين حسن الخلق أنا أبوك طيب قال لها رغبتي به عني أو رغبت بي عنه لماذا جمعته لماذا أخذته هل فيه شيء ليس نظيف وأنت خفت علي منه أو العكس طبينني لست نظيفا وتخفين عليه مني قالت الثانية هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لك أن تجلس عليه هذا فراش النبي فلا تجلس عليه فقال أنت تغيرتي جدا يعني أنت ابنتي وكنت شيئا آخر ما الذي حدث قال لها لما راد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوت عنه طوى يطوي يعني هي ضمة الفراش واخذته فقال يا ابني يعني يا ابنتي أرغبت به عني أم رغبت به عنه يعني أنت تأخذينه مني لأنك تخافين على الثوب مني على الفراش مني أو العكس تخافين علي من الثوب من الفراش فهمنا فقالت له ما كان لك أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس أنت مشرك أنت نجس لا تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد أصابك بعدي شر أنت يعني تغيرت كثيرا أصابك الشر من بعدي هذا الذي أنت فيه ليس من الخير بل هذا من الشر قد أصابك الشر من بعدي هكذا يقول لمن لابنته فقالت قال هنا ثم خرج من عندها ثم قام وخرج من عندها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعرض عليه ما جاء له يعني أنا جئت لكي أؤكد العهد ولكي أزيد في المدة نحن كتبنا العقد بعشر سنوات مرت منها سنتان وأنا أريد أن نزيد هذه المدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان من حدث هل هناك شيء حدث غريب يجعلك تأتي وتتكلم بهذا هل حدث شيء فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فنحن على مدتنا وصلحنا نحن على نفس العقد بنفس المدة لماذا نغير ولم يزد النبي عن ذلك فقام ابو سفيان ومشى الى اكابر المهاجرين من قريش لعلهم يساعدونه على مقصده بدا يذهب الى أبي بكر إلى عمر إلى عثمان هكذا فلم يجد منهم معينا وقالوا وكلهم قالوا جوارنا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معه فرجع الى قومه ولم يصنع شيئا فاتهموه بانه خانه واتبع الاسلام فتنسك عند الاوثان لينفي عن نفسه هذه التوبة. منا. ذهب رجع أبو سفيان بعد ذلك إلى ماذا؟ رجع إلى مكة. طيب فسألوه ماذا فعلت؟ فأخبره أنه لم يفعل شيئا فقالوا أنت قد أسلمت من خلفنا أنت كذبت علينا أنت خدعتنا واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم فلكي يثبت لهم أنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الأصنام وتعبد لها أمامه لكي يعرف أنه ما زال على دينه حينها والقصة مجمل القصة أنه ذهب وأنه سأل ابنته وأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يزيد المدة والقصة عموما ضعيفة لم تثبت بإسناب قوي لم يثبت بإسناب قوي أن أبا سفيانا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه هذا أصلا طيب قال المصنف أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجاهز للسفر وأمر أصحابه بذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالوجهة يعني نحن نتوجه إلى مكة هذا طريقنا فقال له يا رسول الله اوليس بينك وبين قريش عهد أبو بكر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هناك عهد لعشر سنوات بينك وبين قريش قمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيننا عهد ولكن غدروا ونقضوا هم غدروا خانوا العهد ونقضوه غدروا ونقضوا ثم استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الذين حول مدينة استنفره يعني بدأ ماذا ماذا يطلبهم أيها الأعراب تعالوا إلينا سنذهب إلى الكتاب ثم من المسلمين نعم منهم من هو مسلم لأن النبي لا يسعين بالمشكل ولكن من هو مسلم ومن هو منافق يظهر الإسلام بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطلبهم ولكن قال هنا فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة رمضان قريب بقي قليل, قليل فقال من كان مؤمنا بالله ومن كان مؤمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم فليأتي إلى المدينة في أبعد شيء في رمضان يعني أخرج من الآن أخرج بعد قليل استعد وليكن الجميع في رمضان عندي في المدينة فقدم جمع من قبائل أسلم ومن قبائل غفار ومن قبائل مزينة وأشجع وجهينة وطوى فهمنا قبائل مختلفة بدأ الناس يأتون منها من جهات مختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم طوى هذا الأمر يعني أخفاه عن عيون أهل مكة النبي لا يريد أن يعلم أهل مكة أنه قادم إليهم طوها يعني سطر أخفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر عن ماذا عن آل مكة. تمام. حتى أخبر عن جيشه لكي لا يشيع الأمر فتعلم قريش فتستعد للحرب. ورسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقيم حربا بمكة بل يريد قيادة أهلها. مع عدم المساس بحرمتها فدعا مولاه النبي يريد أن يذهب إلى مكة وأن يفاجئهم بالدخول فيرفعون أيديهم ولا يقاتلون ويكون الدخول إلى مكة قد تم بغير قتال. هذا كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو مولاه سبحانه وتعالى قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فهمنا ودعى مولاه جل ذكره وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن كوريش حتى نبغتها في بلادها اللهم خذ العيون يعني أذهب عيون الناس لا يران أحدهم واللهم خذ الأخبار عن كوريش يعني لا أريد أن كوريش تعلم بنا ولا بمسيحنا ولا بعددنا ولا بماذا ولا بتحقيقنا لا نريد هذا حتى ما سبب ذلك قال لكي نبغتهم في بلادهم حتى نبغتها بغتة يعني في بلادها فقام حاطب بن أبي رضي الله عنه ونقول رضي الله عنه هو من كبار الصحابة الذين شهدوا بدلا وكتب حاطب كتابا لكوليشي يخبرهم فيه بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارسله مع جارية مع امراه من العبيد كانت مسافرة لتوصله إلى قريش على جعل يعني اتفق معها على جزء من المال سأعطيك هذا وخذ هذه الرساله إلى مكة هو على جعل يعني هو النبي صلى الله عليه قال أن لا يخبر أحد وهو ما أعطاه وهو ليس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أراد أن يذهب مكة فجأت فلا يستطيع أحد من التكار عرفنا أن مكة إلى جهة الشمال بالنسبة للمدينة النبي يقول أن يتقدم ويذهب فجأت كما قلنا حاطب رضي الله عنه فكر في أمر الآخر ما فكر فيما يريد النبي هو فكر في أن يحفظ أهله وذريته الذين هم في مكه عمنا. ولهذا كتب هذه الرساله وكان مؤمنا متقيا يعلم ان الله ينصر نبيه بدون شك هو يعلم ذلك ويثق به ولكنه اراد ان يكون له فضل على اراد ان يكون له فضل على لكي يحفظ شرفه فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأرسله كلامه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثله علية رضي الله عنه والزبيع بن العوام والمقداد بن الأسود. وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ اسم مكان فإن بها ضعينة معها كتاب. هناك ملاط مسافر. ستجدون على هذا المكان معها كتاب فخذوه وانطلقوا فقال هنا فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقوا حتى أتوا فهمنا. فوجدوا بها المراه فقالوا لها أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقالوا لها لا تخرجنا الكتاب أو لا نلقينا الثيان يعني إما أن تخرج الكتاب وإما أن نخلع ثيابك للتفتيش بدك سنأخذ يعني سنأخذ فهم فأخرجته من عقاصها العقاص هو ضفائر الشعر من ضفائر الشعر أخرجت الورقة التي كتب فيها هذه الرسالة فهمنا؟ قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى النبي حاطبا وقال يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي يعني لا تستعجل في الحكم علي أنا وخروج لا تعجل علي إني كنت حليفا لقريش ولم أكن من أنفسها أنا حليف مساعد لقريش ولست من أصل قريش وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمدون بما يحمون بها عفوا قرابتي ولم أفعل ذلك اتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام يعني إن المهاجرين لهم أسرات ولهم قوم يحفظون أقاربهم أما أنا فلسه كذلك فأردت أن يكون لي فضل على أهل مكة ويكون لي عليهم يد, يد يعني كرامة فضل لي فضل أعطيت لهم عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يحفظون أقاربي ولم أفعل ذلك اتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام لم أفعل ذلك ردة عن الدين ولم أفعل ذلك جدا بالكفر بعد الإسلام أقاربه كانوا من المسمين لا ولكن لم يستطيعوا الهجرة كانت, كانت الحال مضيقة فلم يستطيعوا الهجرة عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في حاطب رضي الله عنه أما إنه قد صدقكم يعني إن حاطبا صادق في هذا وصدق في قوله هذا فقال عمر يا رسول الله دعني يا رسول الله أضرب عمق هذا المنافق نعم لأن هذا في الظاهر عمر رضي الله عنه ليس نبيا فينا وعمر يا للظاهر، الظاهر, الظاهر أننا في حال حرب مع هؤلاء القوم فإذا بواحد منا يكتب رسالة إلى هؤلاء القوم يدلهم على جيشنا فما هذا ما حكمه فينا الظاهر أنه من المنافقين وأنه أعدو لنا يا رسول الله دعني يعني مجني بهذا وأنا أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له أنه ليس منافقا يا, يا عمر أنت تنظر إلى الظاهر أنا رسول الله يأتيني الوحي وأنا قد تبين لي بالوحي أنه ليس منافقا إنه أخطأ نعم هو أراد أن يفعل شيئا يرى فيه خيرا لنفسه ولكنه أخطأ قال وما يدريك قال يا عمر إنه قد شهد بدر وما يدريك لعن الله اطلع على من شهد بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كيف تعلم ربما الله تعالى قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فإنني قد غفرت لكم وفي ذلك أنزل الله سبحانه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هؤلاء القريش هم عدوي عدو لله وعدوكم أيضا يعني ليسوا عدوا لله فقط بل هم أعداء للمؤمنين أيضا لا تتخذوهم أولياء لا تجعلوهم أصدقاء أولياء هم المقربون هم لا تجعلوهم أصدقاء مكرمين لكم تلقون إليهم بالموده يعني تعاملونهم بالحسنى تتبسمون لهم تعطونهم المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق والحال أنهم يكفرون بالحق الذي عندكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم هؤلاء نسيتم ماذا فعلوا هؤلاء أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوكم أيضا من مكة وسبب ذلك أنكم آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبطغاء مجداتي يعني إذا كنتم خرجتم في سبيل الله حقا فلا تتخذوهم أوليان تسلون إليهم بالمودة توادونهم سجرا بينكم وبينهم مودة مستطرة تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما اعلمتم أنا أعرف ما تقفونه في قلوبكم وما تعلنونه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل من يفعل ذلك منكم فقد ضل هذا الرجل هو ضال عن الطريق الصحيحة بل هو في, في طريق سيء ضل سواء يعني وسط السبيل يعني وسط الطريق ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم في منتصف شهر رمضان بعد أن ولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وكانت عدة الجيش عشرة ألاف مجاه ولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم على المدينة وخرج في وسط رمضان وكان عدد الجيش عشرة آلاف تقريبا وهذا عدد كبير لم يجتمع للمسلمين مثل هذا العدد من قبل فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكانت عدة الجيش 10000 مجاهد ولما وصل الابواء الابواء هذا اسم مكانه لقي اثنان كانا من أشد اعدائي وهو وهما ابن عمه ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شقيق عبيده بن الحارث شهيد بدر وصهره هو عبد الله بن ابي اميه ابن المغيره شقيقه زوجه أم سلمة وكان يريدان الإسلام فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم وفرح, وفرح بهما شديد الفرح في الطريق قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الذين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه جاء ابو سفيان بن الحارث الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وابو سفيان هذا ابو سفيان هذا ليس ابو سفيان بن اميه ابن حبل لا هذا ابو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدا من أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبهه جدا في الوجه وكان صديقا مقربا من النبي هو ابن عمه وهما كان في نفس السن تقريبا وكان يلعبان معا وهما صغيران وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اصدقائه المقربين من اصدقاء النبي ولكنه لم يسلم تاخر إسلامه ليس فقط هذا بل وكان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه كان يؤذيهم بشدة فلما جاء رضي الله عنه مسلما غضب النبي عليه غضبا شديدا ولم يكلمه فهمنا فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه فالتفت عنه النبي ولم يكلمه فمشى مع المسلمين ثم وذهب الى العباس يكلمه العباس هو عمهما عم النبي وعم ابي سفيان يا عباس ساعدني قال العباس لا استطيع انتظر حتى اجد فرصه اكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها طيب قدر الله للنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهو لا يكلم من لا يكلم أبو سفيان ابن الحاز ولا ولده ثم بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله حدثت غزوة حنين وفي غزوة حنين كما سيأتينا أيضا تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الغزوة دخل المسلمون أشد المعارك وكان عدد المسلمين كبيرا ففرح المسلمون بعددهم ونسي الناس أن النصر من عند الله ليس بالعدد، فكانوا يظنون أننا أصبحنا كثير أصبحنا كثير العدد وأننا نفوز بقوتنا، فقدر الله تعالى أن يحدث لهم هجوم مفاجئ من هوازن وثقيف، فلما كان الهجوم مفاجئا ما كان المسلمون مستعدين، خاف المسلمون وتفرقوا في أول المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي أيها الناس هلوموا إلي أيها الناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب من الذين ثبتوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ولم يبتعد عنه العباس رضي الله عنه من جهة يمسك بالجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم العباس يمسك اللجام اللجام هذا الحديد الذي يكون في فم الحصان. العباس يمسك بيده لجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم بيد ويقاتل بيد ومن الجهة الأخرى أبو سفيان بن الحالس يمسك بركاب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الركاب هو الحزام الذي يكون على البطن الذي يشدون به السج على البطن. يمسك به بيد ويقاتل بيده وكان القتال شديدا حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم العباس من هذا الذي كان على الجهة الأخرى لأنهم يغطون وجوههم في وقت القتال من هذا الذي كان على الجهة الأخرى قال إنه ابن عمك يا رسول الله فجد عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الموقف وإ وإ وإلا فمن البداية لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر. بخلاف من، بخلاف خالد بن الوليد مثلا خالد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قتالاً شديداً ولما جاء خالد مسلماً فلج النبي صلى الله عليه وسلم به. وبخلاف عامل بن العاص قاتل قتالاً شديداً ولما جاء فلج النبي صلى الله عليه وسلم به. ولكن هؤلاء ليسوا أقارب النبي هؤلاء ليسوا إخوانه الذين تربوا معه هؤلاء ليسوا الذين يعرفونه حق المعرفة فلهم شيء من العذر كان جاهلا كان لا يعرفني كان من قوم آخرين ليس ليس من قومي ولكن ما عذرك؟, ما عذرك يا ابا سفيان وأنت صديقي المقرر انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه أول ما أبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحش آمن مباشرة ولم يتأمل ولم يفكر ولم يقول دعني يومين أسبوع أفكر في الأمر هو يعرفه هو يعرفه من قبل ويعرفه جيدا ويعرف أخلاقه ويعرف كلامه ويعرفه فلما جاءه الخبر آمن مباشرة وهذا هو الذي كان ينبغي من مثل من مثل أبي سفيان المأم آمن أبو سفيان رضي الله عنه في هذا الموضع وآمن كذلك عبد الله ابن أبي أمية هذا أخو أم سلمة هذا أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذه الكلمة قالها يوسف عليه السلام لإخوته لما جاءوه دائمين ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكديد اسم مكان رأى أن الصوم شق على المسلمين هذا في شهر رمضان والجو حار ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم صعب على المسلمين فأمرهم بالفطر يا أيها الناس افطروا نحن في سفر والفطر في وقت السفر جائز مباح هذه رخصة من الله تعالى فأفضلوا فبعض المسلمين يعني تاخر وقال إن الصوم خير لي وأنا أقادر على الصوم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وافطر لكي لا يظن شخص أن حاله أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله افطر وأفضر النبي أيضا وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق عمه العباس بن عبد المطلب مهاجرا بأهله وعياله. أيضاً في الطريق قابل النبي عمه العباس كان قادما مهاجرا ولم يغضب النبي على العباس كما غضب على أبي سفيان لأن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كون العباس كان مشركا ولكن العباس دخل مع, مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب ولما ضاق الأمر كان العباس معه فإن ولما آآ خرج آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى للمدينة خرج العباس معه يكلم الناس إذا كنتم فخذوا لهم وإذا كنتم توفون له بعادكم فخذوه فإن لم تكونوا كذلك فدعوه فإن فهو عندنا في منع ومع أن العباس ذهب إلى غزوة بدر مع المشركين وقبض عليه أخذ أسيرا ودفع الفدية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما جئت مكرها أنا ما أريد هذا القتاب أنا جئت لأن, لأن هؤلاء اهل مكه ولا يمكن أن أتخلف عنهم فقال النبي ادفع الفدية قال فقير ليس عندي قال عندك مال وأنت أوصيت أم الفضل زوجهم ووضعت المال في هذا المكان فطيب هذا بالوحي فعرف العباس أن يوحى إليه ودفع العباس الفنية فلما جاء مسلما لم يغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمله النبي أن يعود معه <تصفيق> إلى مكة وأن يرسل عياله إلى المدينة قال أما الأطفال والنساء فليستمروا إلى المدينة وأما أنت فتعال معنا في جيش المسلمين للجوع إلى مكة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مملة الظهران أملب إيقاد عشرة آلاف نار. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى مكان على أطراف مكة اسمه مملة الظهران. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وصلوا في الليل. قال أشعلوا نارا. كل واحد منكم يشعل نارا في مكانه. الجيش يجلس متفرقا. فكل واحد يجمع خشبا ويشعل نارا فإذا هي عشرة ألاف نار توقد في الليل هذا كثير جدا رأى أبو سفيان نارا عظيمة من هؤلاء ربما بنوا فلان لا بنوا فلان أقل من هذا ربما فلان هو يتعجب ما هذه النار لما وصل النبي إلى مجل الظهران أمل بإيقاد عشرة ألاف نار وكان قريش قد بلغهم أن محمد صلى الله عليه وسلم زاحف بجيش عظيم لا تدري وجهته كان الخبر قد وصل إلى كريش أن النبي خرج بجيش كبير ولكن إلى أين يذهب لا ندري يعني هو قادم إلى مكة هو ذائم إلى مكان آخر لا ندري فوصلهم أن محمد صلى الله عليه وسلم زاحف بجيش عظيم لا تدري وجهته فأرسلوا أبا سفيان ابن حلب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر على رسول الله طيب أرسلوا ثلاثة من رجالهم يعرفون الأخبار هؤلاء الثلاثة من كبار القوم أبو سفيان، حكيم بن حزان وبديل بن ورقاء فلما وصلوا إلى مجل الظهران إذا هم بنيران كأنها نيران عرفة قالوا نار كثيرة كأنها النار في وقت الحج في يوم عرفة لأن في يوم عرفة تشعل النار على على الجبال في الليل فإن هذا في وقتهم كانوا يشعلون النار ما كانت مصابيح قالوا كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة فقال أبو ذيل بن ورقاء هذه نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك هم أقل عددا هذه النار أكبر من أن يوقدها هؤلاء القوم فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم راهم حراس الجيش فادركوهم فاخذوهم ذهبوا إليهم فامسكوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما سار قال أبو سفيان قال للعباس احبس أبو سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم في هذا الوقت طيب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه وقال يا عباس أنسك أبو سفيان احبسه ليس السجن ولكن احبسه يعني أوقفه عند رأس الجبل عند خطم الجبل أمسكه عند رأس الجبل واجعله ينظر إلى جيش المسلمين عند خطم الجبل يعني عند رأسه الخطم في الأصل هو الأنف وأنف الجبل هو مكان ملتف، فقال أمسكه هناك وهو ينظر حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس يعني أوقفه العباس عند هذا الموقف، فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان القبائل تمر كل مجموعة تمشي معا يحملون لواء ولهم لون خاص يلبسونه هذه كتيبة بني فلان كتيبة الكثيبة هي الكتعة من الجيش وأبو سفيان يسأل من هؤلاء فيقول العباس هؤلاء بن فلان ابن فلان فيقول أبو سفيان ما لي ولها يعني ما شأننا وشأنهم لماذا جاءوا لقتالنا هؤلاء كثيرون فيسأل عن آخرين ما من هؤلاء فيقول هؤلاء فلان ابن فلان فيقول ما لي ولهم وهكذا قال حتى إذا مجلد قبيلة الأنصار وحامل رايتها سعد بن عبادة رضي الله عنه من القبيلة الأنصار وحامل اللواء هو أمير الأنصار وهو سعد بن عبادة فقال سعد لما رأى أبو سفيان قال يا أبو سفيان أن يوم يوم المنحمة اليوم يوم الذبح جاء يومكم يا كفار مكة اليوم تستحل الكعبة سندخل وسنقاتل وسترى الدم فقال أبو سفيان يا عباس ما هذا الكلام الذي يقول يا عباس حبذ يوم الزمار حبذ يوم الزمار يعني نعمل يوم يوم الزمار يوم كذا من قبل ولأجل الكعبة توقفت الحج ولم يقاتل فيقول أبو سفيان للعباس يا عباس هل تذكر يوم كذا هذا أفضل يوم اليوم الذي لا يكون فيه كتال في مكة ثم جاءت كتيبة هي أقل الكتائب عددا جاءت كتيبة هي قليلة العدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان حامل راية هو زبير بن العوام رضي الله عنه في هذه الكتيبة فقام أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقالة سعد قال له إن سعد بن عبادة يقول كذا وكذا وأن هذا اليوم يوم قتال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد يعني ليس الكلام كما قال سعد سعد هو يتكلم بغير وحي وسعد هو يتكلم بغضب, ماذا؟ بغضب نفسه ولكنه لا يوحى إليه فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله تعالى فيه الكعبة وهذا يوم تكسى فيه الكعبة هذا اليوم ليس يوما للكتاب والذبح كما يقول سعد بل هو يوم يعظم فيه المسلمون الكعبة ويوم يكسون فيه الكعبة تكسايا تغطى بالكساء يوضع عليها الأسطار ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثبة الأنصار النبي لا يريد أن يحدث قتال في هذا اليوم وهذا هذه كانت خطة النبي من البداية صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أين سعد بن عبادة هو حامل راية الأنصار فأخذ النبي راية منه وأعطاها ابنه كيسر طيب أخذ النبي راية من سعد لكي لا يحدث سعد شيئا لكي لا يكون في قلبه عقبية فيقاتل والنبي لا يريد هذا واعطى النبي راية لابنه لكي لا يكون في قلب سعد شيئا أيضا كيف تأخذ راية مني فإذا قيل له أعطيت لابنك يعني ابنك أصبح اميرا فإن هذا مما يعني يطمئن قلبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد قتالا في هذا اليوم ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك رايته بالحجون الحجون اسم مكان في مكه قال ضع رايتي في هذا المكان رايه كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ان يدخل من اسفل مكه النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فليكن يدخل من الشرق وفريق من الغرب وفريق من الشمال وفريق من الجنوب وقال للمسلمين نجتمع عند الحجون عند هذا المكان، أمر النبي خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة، من مكان اسمه اسمه كذا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلىها، من مكان يسموه كذا، ونادى المنادي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من دخل داره وأغلق بابه فهو أمن، يا أيها الناس. من دخل بيته وأغلق بابه فهو في امن لن يدخل المسلمون بيوت الناس عليهم ولن يقتل المسلمون الناس في بيوتهم من أغلق بابه من دخل داره وأغلق بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو آمن من دخل المسجد الحرام فهو في امن ومن دخل دار أبي سفيان فهو امن هذا كان طلبا من العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر يحب أن يكون له منزلا فأعطيه يعني شيئا يكون خاصا به قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن يعني من دخل إلى بيت أبي سفيان فهو في امن وهذه أعظم منة له واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم منها هؤلاء جماعة قال النبي إلا فلانا وفلانا وفلانا هؤلاء كانوا شديدي الاذى للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بقتل هؤلاء المعينين قال هؤلاء يقتلون مطلقا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك جماعة عظبت الذنوب وآذوا الإسلام وأهله عظيم الاذى فأهدر دمهم فقال النبي وإن تعلقوا بأسطار الكعبة إذا رأيته لا, لا نقول في البيت الحرام إذا رأيته يمسك الأسطار سطارة البيت ويتعلق به فاقتلوا منه عبد الله بن سعد ابن أبي صالح طيب وهذا أسلم قبل أن يقتل فعصم نفسه هذا عفوا عبد الله بن صالح آسف هذا رجل أسلم ثم ارتده وحارب الإسلام حربا شديدا بعد جدته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقبل منه قال منهم عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح الذي أسلم وكتب للرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كان من المقربين وكان القرآن ينزل وكان عبد الله من الذين يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم التدى وافطر الكذب على الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم اختد عن الإسلام وكذب على النبي كذبا شديدا فكان يقول إن محمدا كان يأملني أن أكتب عليم حكيم فأنا أكتب غفور رحيم فيقول لا بأس كل جيد والمعنى أنه ما كان يوحى إليه كان يكتب من عند نفسه فيقول مثلا عليم حكيم فأنا أكتب غفور رحيم وهو لا يدري ماذا فعل؟ وهذا دليل على أنه لا يوحى إليه فهذا حال هذا الكذاب ومنهم عكلمة بن أبي ومنهم صفوان بن أمية وهبار بن الأسود والحاجث ابن هشام وزهير بن أبي أمية وكعب بن زهير ووحشي قاتل حمزة وهند بنت تعطبة زوج أبي سفيان وقليل غير ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أحد سوى هؤلاء إلا من قاتل قال النبي هؤلاء هم الذين يقتلون إن وجدتموهم أما غير ذلك فلا يجوز قتل أحد إلا إذا خرج بسلاحهم مقاتلا فعند ذلك هو الذي بدأ أما جيش خالد رضي الله عنه خالد دخل من أسفل مكة أما جيش خالد فقابله الظعر من كريش طيب من كريش هم الشباب الذين ليس عندهم حكمة ليس عندهم روية أما خالد فقابله الشباب وحملوا سيوفهم وقالوا سنقاتل شيئا من هذا يريدون صده فقاتلهم وقتل منهم أربعة وهو وقال هنا كيف؟ إذا وقتل ليس قتيل منه من وقتل منهم أربعة وعشرين لأن قال قتيل منهم إذا أربعة وعشرون بالرفع وكتبه عشرين إذا وقتل منهم أربعة وعشرين إذا قلت قتيل ستبدل لي أربعة عشرون تمام؟ وقتل من جيش المسلمين اثنان في هذا في هذا القتال. ودخل خالد رضي الله عنه عنوة من هذه الجهة دخل خالد بالقوة من هذه الجهة وهي الجهة الوحيدة التي حدث فيها قتال أما غير ذلك من الجهات فقد فتحت مكة دخل الناس بيوته ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولم يحدث قتال إلا من جهة خالد رضي الله عنه أما جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصادف مانعا وهو عليه الصلاة والسلام راكب راحلته النبي يركب ناقته لا ينظر أمامه بل هو منحن حتى كاد رأسه تمس ناقته يعني من شدة انحنائه صلى الله عليه وسلم حتى تكاد جبهته تمس الرحلة يعني تكاد رأسه تمس رحلة وأسامة بن زيد رضي الله عنه ربيفا أسامة يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين خلت من رمضان عشرين ليلة انتهت من شهر رمضان حتى وصل النبي إلى الحجوم الحجوم هو المكان الذي أمل النبي أن توضع راية عنده وأمر الصحابة أن يدخلوا مكة من الجهات مختلفة وأن يجتمعوا عند هذا الموضع فوصل النبي إلى موضع رايته وقد نصبت له هناك نصبت له كبة بنيت خيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فيها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة سبقته، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم صار النبي استراح النبي قليلا ثم صار إلى البيت ثم صار وبجانبه أبو بكر يحادثه والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صورة الفتح حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البيت وطاف سبعا على راحلته طاف النبي بالبيت سبعا واستلم الحجر بمحجره بيده اليسرى وكنا المحجم هو العصا المعوجة الطرف أشار النبي بيده اليسرى إلى ماذا إلى الحجر لأنهم يطوفون يقول البيت عن شماله فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وكان حول الكعبة الزاكه 360 وستون صنم حول الكعبة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده النبي يضربها بطلف عود في يده بطرف العود طيب العود هو في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد الباطل لا ينفع شيء ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصنام بهذه الآلهة المعبودة من دون الله فأخرج من البيت قال أخرجوا هذه الأصنام من هذا الموضع فأخرجت من البيت وفيها صورة إسماعيل عليه السلام وإبراهيم وفي أيديهما الأزلام طيب بينما هم يخرجون هناك صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام هذه السهام الثلاثة التي كانوا يذهبون إلى الصنم ويقولون أريد السفر أريد الزواج أريد أي شيء فيضرب هذه الثلاثة ثم يخطانوا واحدة ويقولوا إن الأصنام تأمرك أن تفعل أو أن لا تفعل ومثل هذا فرأى صورة ينسمون فيها إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وفي أيديهم الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط لقد علم أهل مكة أن إبراهيم أبدا لم يفعل هذا قط وأن إسماعيل لم يفعل هذا قط لم يستعمل هذه الأزلام فقد كان موحدين وهذا أول يوم طهرت فيه الكعبة من هذه المعبودات الباطلة وبطهارة الكعبة المقدسة عند جميع العرب باديها وحاضرها يعني بهذا التطهير الذي حدث وهي الكعبة المعظمة مقدسة عند كل العرب عند أهل الحضر وعند أهل الباذية بطهارة الكعبة من هذه الأدناس سقطت عبادة الأوثاني من جميع بلاد العرب إلا قليلا يعني عند ذلك سقطت عبادة الأصنام من جميع العالم، إلا شكًا قليلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه، يرسل كثيفة إلى هذا المكان اهدموا هذا الصنم، وإلى هذا المكان يكسو هذا الصنم، فإن ويشك إن شاء الله أن نذكر للقارئ اختفاء آثارها ومحو عبادتها بالكلية، قريبا إن شاء الله تعالى سنذكر لك أنه اختفت آثار هذه الأصنام. ومحيات عبادتها كاملة طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا الجزء ولنا إن شاء الله تعالى لقاء نكمل فيه ما حدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى جزاعة الله تعالى سبحانك الله وبرك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك واتوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته